اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والرخاء في ديارنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة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 تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحمنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وصل اللهم على نبينا محمد